تسليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عما أصابه من المكذبين له وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بما يقولون وما يكذبونه لأنه يحب عليه الصلاة والسلام من جميع الناس أن يؤمنوا ولكنه يقابل من قومه وهم اقرب الناس اليه بالتكذيب والاهانه والأذية ولا شك انه سوف يتأذى بهذا ولكن الله تعالى وسلم بذكر اخبار الاون السابقه يقول عز وجل وان يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالذكر وبالكتاب البينات يعني بالايات البينات. الزبر جمع زبور وهو الكتاب والكتاب المنير اما انه من عطل المرادف على مرادفه كقوله فالفى قولها كذبا ومينا ويكون الفائده من العطل تظهر في قوله المنير يعني الكتب التي تنير الناس طريق الهدايه ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان النكي ولا شك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سوف يتسلى بهذا ويتصبر ولهذا تقول الخنساء وهي تتحدث عن مصيبتها باخيها صخر تقول وما يبقون مثل اخي ولكن يسلم النفس عنه بالتاسف اتاسى الناس واقول هؤلاء يصيب ايضا باخوانهم وابائهم وأقاربهم فتسلى وقد شار الله إلى هذا في قوله ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب المشتركون وهذا يدل على ان اشتراك الناس العذاب يخفف عليه لكن في يوم القيامة لا ينفع هؤلاء اشتراكهم في العذاب خامسا ترغيب المؤمنين بالايمان بالثبات عليه والازياد منه إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمر بالجهاد لقول الله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فإن المؤمنين إذا علموا أن الله ينصر من سبق وأنه يثيبهم فإنهم سوف ينشطون على ما هم عليه من الإيمان ويكفتون عليه وقوله ولقد ارسلنا من قبلك رسلنا الى قومهم فجاؤهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرم وكان حقا علينا نصر المؤمنين نصر المؤمنين اشاد من هذا قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين اوجب الله عز وجل على نفسه ان ينصر المؤمنين ولكن من هم المؤمنون, هم المؤمنون هل هم المؤمنون بالاسم أو بالحقيقة الثاني هم المؤمنون بالحقيقة الذين صدقوا المرسلين واتبعوا المرسلين فإن هؤلاء لا بد أن ينصروا لأن الله تكفر بذلك في قوله وكان حقا علينا نص وفي قوله تعالى فانتقبنا من الذين اجرموا إثبات صفة الانتقام لله عز وجل وأنه ينتقم لكن من من من وهذه الصفة لا تقال على سبيل الإطلاق لم ترد إلا مقيدة ولهذا نقول إن عدها من أسماء الحسنى غلط كما يوجد الآن في بعض الكتب التي تعد أسماء الله الحسنى يقولون من أسمائه المنتقم وليس كذلك لأن المنتقم لم ترد من أسماء الله على وجه الإطلاق فالمقيدة إنا من المجرمين منتقم فانتقمنا من الذين أجرم سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله لقو تعالى أول إن نسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليه إلى الآن لم يصل الشاهد في الآية الشاهد قوله وللكافرين أمثالها يعني فاحذروا أيها الكفار أن يصيبكم مثل ما اصاب هؤلاء من التدمير ولكن نقول لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي كما قال الله الترجل إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مذبرين وما أنت بهذا العلم عن ضلالك تابعا اثبات رساله في النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان اخبار الامم السابقه لا يعلمها الا الله عز وجل بقول الله تعالى تلك من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاذا قص النبي عليه الصلاه والسلام قصص على وجه المطابق دل ذلك على انه رسول الله لأنه صلى الله عليه وسلم كان اميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يتلقى الاخبار فاذا اتى باخبار من سبق فل على انه يوحى اليه وان هذا من الله وكقول تعالى ان ماك نبيون الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم تعاد بعده لا يعلمهم الا الله فاذا تحدث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عنهم علم ان ذلك عن طريق الوحي هذه ستة, ستة فوائد سبع فوائد لقصص القرآن وربما يظهر فوائد اخرى لمتأمين نعم أسرع الزبر هي الكتب. إن كنت لا تعلمون فاسألوا هدفة إن كنت لا تعلمون البينات والصف، نعم، كل كتاب يسمى زبور، لكن قد يطلق هذا الاسم على شيء معين، نعم. وكان حقا خبر خبر حقا هذه خبرها مقدم ونصر اسمها مؤخر والتقيل وكان نصر المؤمنين حقا عليه. نعم. تكرار القصص من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا, ما لا يأتي إلا مرة واحدة مثل قصة لقمان واصحاب الكهف ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد بل يختلف بالطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض, وذكر بعض جوانب القصه في موضع دون آخر ومن الحكمة في هذا التكرار نعم تكرر قصر في القرآن ليس هذا على سبيل التكرار الذي لا فائدة منه بل منه فائدة لكن القصص كما قال منه منها ما لا يتكرر فقصة لقمان واصحابك لم تذكر إلا مرة واحدة ومنها ما يتكرر حسب ما تدعو حاجة إليه ولهذا كان أكثر القصص تكرارا قصة موسى لأن الحاجة تدعو إلى ذلك فإن اليهود كانوا موجودين في المدينة وقريبين من قريش وكذلك النصارى في نجران وغيرها لذلك تكررت قصة موسى وعيسى عليه الصلاة والسلام أكثر من غيرهما حسن مثل الحجر بين وتقتضيه المصلحة ومع هذا لا يكون هذا التكرار على وجه واحد بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر وإن وجد نادرا جدا أن تأكل الايه هي نفس الآية نفس الآية الأولى فهذا قليل جدا كما نجد من أقصر القصص وأشدها ما جاء في سورة القمر فإن القصص قصيرة جدا لكن فيها قوارع عظيمة تختم كل واحدة في قوله فهل من ملتك فالذي يقرأ هذه السورة بتدبر لا بد أن يتأثر لأنها عظيمة ومن فوائد التكرار ما تسمعونه الآن؟ أولا بيان, أهمي بيان أهمية تلك القصة لأن تكرارها يدل على العناية بها ثانيا توكيد, توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها ولهذا تجد الإجازة والشدة غالبا في فيما أتا من القصص في السور المكية والعكس فيما أتا في السور المدنية رابعاً بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه، وذاك الوجه, الوجه، على ما تقتضيه الحال. خامساً ظهور صدق القرآن، وانه من عند الله تعالى حيث تأتي هذه القصص، متحيد تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض. نعم هذه هذه من من الحكم بيان أهمية تلك القصة ولذلك يكررها الله عز وجل اعتناء بها وتثبيت العلم ثاني مراعاة مراعاه الزمن وحال المخاطبين بها ولهذا تجد الاجازه والشده غالبا فيما اتى من القصص في السور المكيه والعكس فيما اتى في السور المدنيه وهذه بلاغه القران مراعاه حال المخاطب هذه من اعلى انواع البلاغه رابعا بيان بلاغه القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال لأن مطابقة الكلام لمقتضى الحال هو البلاغة العديدة خامسا ظهور صدق النبي صلى الله عليه وسلم صدق القرآن وأنه من عند الله حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض فإن هذا يدل على صدق القرآن ويدل ايضا من وجه آخر كونها تأتي على وجه على وجوه متعدد مما يدل على صدق القرآن وأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يتلوه على الناس كما ورد وتعلمون أن الكاذب يحاول أن يخفي كذبه بكل, بكل طريق فيحاول أن يكون كلامه الثاني إيش؟ مثل الاول حتى لا يقول الناس انك كذاب حدثنا بالأول على وجه كذا والثاني على وجه كذا فاذا جاء في قصص فيها نوع من التاو مع ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبيانها الناس دل على أنه صادق عليه الصدق الاسلام فهم قال قائل ان متنوعه بدون تناقض نجد بابها يعارض البعض في الظاهر مثل قصة موسى مع فرعون. فإنه في بعض الآيات قال فرعون إن هذا لا ساهم وفي بعض الآيات قال الملأ من قومه إن هذا لا ساهم فكيف الجميع نقول الكلام سهل جدا نسبة هذا القول إلى قومه واليهم لا تعارض بينه يقول ذلك أولا ثم يتبعه قومه وهذا ليس فيه غراب كذلك ساحر مبين ساحر عليم لأن الساحر العليم يلزم من علمه أن يبين وتعلمون ان ان الامر ليس كلمه واحده قد يكون تكلم ساحر عليه في وقته في ساحر موجود في وقت اخر فالإنسان الذكي يستطيع ان يجمع بين ما ظاهره التعارض في القصة الواحدة نعم الله صاحب نبي <تصفيق> الذي الله صاحب نبي ان لقمان رجل صالح اتى الله تعالى حكمه ولا ولا ولا سنبيجي. نعم. آه. القصص مصدر، والقصص جمع قصة. ولكن. لكن هل يسون إلى شخص معين؟ إيه. يعني يصور من حالة من الأحوال. ما تقولون في هذا؟ يقول بعض الناس تكتب قصص خيالية. ما لها اصل ولا ينسبها الى شخص معين حتى يقال انه كاد يصور حاله من الأحوال تؤثر في اخلاق او آداب او ما شابه ذلك هل يجوز هذا او لا نعم لا يجوز هذا رأي اسفسر اسبراتي ها. ها نعم تفصيل ما هو كان القصة هو مجد. ما تكلم مع الرجل؟ وما يتكلم مع الرجل؟ قصة يخبر بخلاف الواقع هذا ما أخبر عن شخص هذا صور حالة من الأحوال. نعم ليبين بها حكم مثلا من أو